بسم الله الرحمن الرحيم الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن مما تتم به النعمة على المسلمين قدوم شهر كريم وحلول ضيف كريم وهو شهر رمضان لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بالقدوم يقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامة فكان قلوغ شهر رمضان ودخول الإنسان عليه يعتبر نعمة عظيمة من النعم التي يحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى علينا فنشير إن شاء الله تعالى لبعض المسائل الفخية المهمة بهذا الشهر ونحن نستقبله إن شاء الله جل وعلا أولاً بما يثبت دخول شهر رمضان يثبت دخول شهر رمضان عند أهل العلم بأمرين الأمر الأول أن يرى الناس الهلال أن يرى الناس الهلال والأمر الثاني إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما رؤية الهلال يكون الناس في اليوم التاسع والعشرين يتحر الناس الهلال رمضان وقد اختلف الواقع عندنا هنا بالنسبة لما بين المملكة العربية السعودية وما بين السودان فيما هو اليوم التاسع والعشرين في الأمس المملكة العربية السعورية كان هو يوم 29 يعني ما يوجد خيار المملكة العربية السعورية تعذّرت ريّة إلال فكان اليوم عندهم 30 لا يوجد خيار يكون يوم الثلاثة هو يوم واحد رمضان ولا مجال إلا ذلك بالنسبة للوضع في السودان يوم 29 هو اليوم يوم الثلاثة هو يوم التحري رويا هذا اليوم يكون فيه التحري ويقول الناس بين امرين إما أن يكون يوم اليوم هو الاثنين يوم يكون الثلاثاء هو اليوم الأول من رمضان او ان يكون يوم الاربعاء هو اليوم الاول من رمضان لكن في الغالب ان شاء الله تعالى انه يكون يوم غد هو اليوم الاول من رمضان كيف يحدد هذا اليوم الاول اليوم الاول يكون هذا اليوم يوم التحرير الذي هو يوم 29 او يوم الأمس يوم 29 فينتظر بعض الناس لرؤيه الهلال فإذا كانت السماء صافيه وواضحه ولم ير الناس الهلال الناس ما شافوا الهلال خلاص يكون يوم بكره ويوم 30 الناس ما شافوا الهلال والسماء صافيه صح ما راى الناس الهلال يكون بكره يعني يوم 30 واليوم الذي بعده يكون اليوم الأول من رمضان لم الشهد، اذا لم يرى الشهر اذا لم الناس الهلال رأى الناس الهلال يكون يوم بكره طواله هو يوم واحد اذا تعذرت الرؤيه اذا تعذرت الرؤيه ولم يرى الهلال النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن غبّي عليكم أو فإن غمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما الناس ما شافوا يعني في قطر في يعني ظلمة يعني في جهة ما شافوا الهلال يكون طوال الناس شعبان ثلاثين يوما إذن يرى الناس الهلال يبقى يوم بعد يوم واحد ما رأوا الهلال والسماء صافية يوم بكرة يوم ثلاثين ما رأى الناس الهلال لأنه في قطر في ضباب يوم بكرة يوم ثلاثين اليوم الذي بعده هو يوم واحد المسألة الأخرى هل الدول ملزمة باتباع بعضها البهار هل يلزم إذا ثبتت روية الهلال في بلد معين يلزم جميع البلاد المسلامية العمل بهذه الرؤية أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة أكثر من العلماء والجمهور على أنه إذا ثبتت رؤية الهلال ببلد معين لزم جميع البلاد الإسلامية بهذه الرؤية وقول ثاني لبعض أهل العلم أن هناك ما يسمى باختلاف المطالع إذا كانت الأيام دخول اليوم في فرق الساعات بين الأيام يبقى ما من الشهر والدولة والاخرى يكون هذا معتبراً يسمي العلماء باعتبار المطالع فيقولون الدول إذا اتفقت في المطالع تدبع بعضها إذا اختلفت لها أنها يعني تختلف مع الأخرى وقول ثالث لكل بلد روية لكل أهل بلد رويةه يبقى بعد ذلك المسألة هذه يدخل فيها باب الاجتهاد في تبعية الدول لبعضها البعض المسألة الأخرى بالنسبة للشخص المقيم والمواطن في البلد المعين ما الذي يلزمه في هذا الباب؟ الذي أوسط أقوال العلم في هذا الباب أن الإنسان يعمل برؤية أهل بلده لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون يعني المسألة مسألة بتاع الجماعة يعني ما كل ناس يتخيروا أفراداً ودصائب ودمء لا الذي يسع الناس وخاصة في اتساع البلدان كأهل العلم يقولون أن الإنسان يلتزم رؤية أهل بلده فإذا أعلن رمضان في البلد الذي يعيش فيه أنه غد مثلاً يلزمه ذلك وإذا أعلن على أنه اليوم الذي بعده يكون مع ذلك لكن مع ذلك قالها العلم إذا كان الإنسان يرى يعني حسب رؤيته والمسألة الفقهية ترجيحها إن طالما ثبتت في البلد المعين أنا أصوم بهذا البلد حتى لو خالف ذلك البلد الذي أعيش فيه له ذلك لا حرج عليه لكن ليس له أن يشقب على الناس إي ما تنزم بها الناس وليس له أن يشقب بها على الناس ولكن له أن يعمل ذلك في نفسه ويسر ذلك ولا يعلنه للناس ولا ينزم الناس به في ذلك وروية الهلال هذا تثبت بروية شخص واحد أن يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته النبي عليه الصلاة والسلام انتلم الناس يشوفوا الهلال زي الليلة الناس قبل من كل المساء يشوفوا الهلال يروه أو لا يروه قال فرأيته رأىه عبد الله بن عمر قال فصمت فصامه فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فصامه وأمر الناس بصيان لذلك قال العلماء أن روية الهلال تثبت بروية العدل الواحد شخص واحد عدل اثبت انه راى الهلال خلاص يلتزم الناس يذهبوا هنا طبعا الشخص الواحد بيجي الجهات اللي عنده هذا اذا اذا مثل نصابه الهلال وجاء تقدم امام المحكمه وقال انا رأيت الهلال وهو فعل را لكن ما اقتنع بقله واصبحت معتبر هذه الرؤيه واعتبر هل يلزمه انه هذا يصوم أصح الأقوال في ذلك يلزم صومت طالما رأيته فمن شهد منكم الشهرة فليصوموا لكن أيضا ليس له أن يلزم الناس بغويته طالما عامة الناس لم يعملوا بما ذكر يبقى يترك الناس على اجتماعهم وعلى حالهم ولا يدعو الناس إلى تفرق في هذا الباب إذن يثبت هذا الشهر بغوية الشخص العدل الواحد من الناس يدخل في هذا الأمر أن السؤال الذي, أو الذي يلد على كثير من الناس هل تكفي في رمضان نية واحدة أم أن الإنسان يجدد النية كل يوم الصحيح من أقواه العلم أن النية الواحدة تكفي لماذا؟ لأن رمضان عقد واحد يعني شهر واحد متكامل مع بعض فيعزم الإنسان النية على أنه بعد الشيار بعد ذلك نيته تصحبه إلا أن تقطع هذه النية مثلا بسفر سفر وأفضر يحتاج لأن بكرة فصائب مرة أخرى يجدد النية ويأقد عليها أو إن إنسان انقطعت نيته بمرض بقى مرضان وأفضر لأجل المرض وذلك يصوم مرة أخرى يحتاج أن يعزم النية للصيام مرة أخرى والنية عزم القلب على فعل الشيء إذن الإنسان يقول له إلا ولذلك حتى تجدد النية عندنا يكون تلقائياً إن الناس يأخر العشاء وقال بالله السحر والنية حاصلة والنية المعتبر من أن تكون قبل طلع الفجر قبل الأدانة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صيامة لمن لم يجمع الصيام من الدين يعني بعد أصبح الصباح وسألت قال والله رمضان خلاصة صايف ما معدوه إلا إذا بات يعني مثلا نام ومات بات أنا الآن لقى من بدلي لكن كان أول اي ممكن انسان ينام لينوم ما في خبر حتى له ما يصبح الصباح صيام ولا ما ني متردد إلا, الا نام ما نام وحدث نفسه بالنيه انا نوم تبديل اذا بكره لا له في الصيام انا مع الصايمين طلعت دي اصبحت النيه من الليل من الليل والساده الروح العلماء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما كان في اليمن كما عرف النبي عليه الصلاه والسلام إنه جاي الحج حاج متمتع والله مفرد أو قارن ما يعني فمن هناك عثمني على إنه الحج لحجبها النبي عليه الصلاة والسلام أنا أحج به لما جاء وراء النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا فحج بحج النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الأخيرة على من يجيب الصيام؟ يجيب على كل مسلم مكلف قادر صحيح مقيم خالم من الموانع يكون العلم يجب على كل مسلم باعتبار أن الإسلام أصلا في قبول الأعمال وأن الإسلام لا يضحل منه أي عمل إذا كان كافر أو كان مشركا ولذلك قال العلماء يجب على كل مسلم مكلف مكلف أي عاقل بالغ عاقل يخرج المجنون البالغ يخرج الصبي ولكنه يعود عليه ويربه عليه صبي ما ما واجب عليه حتى يبلغ لكن يربى عليه ويعود عليه وحتى لو في اليوم يصوم مص يصوم ما في مشكله ان حسسه الامر ساعه لكن يربى عليه ويتعود عليه مسلم مكلف عاقل بالغ صحيح يخف بذلك المريض ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى صحيح مقيم مقيم يخرج المسافر وعدة من أيام أخرى أو في تفصيل في المرض وخوف لعله إن شاء الله تعالى في وقت لاحق إذن مسلم مكلف صحيح قادر يخرج بذلك العاجز الشيخ الكبير والمرأة العجوز مقيم يخرج المسافر خالي من الموانع أي يخرج بذلك المرأة بسبب الحيض والنفاس هذه إشارات بعض المسائل في هذا الأمر فأسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب يرضى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم